بسم الله الرحمن الرحيم سؤالك يتركز عن الإمام علي عليه السلام انا استطيع قسم حياة الإمام علي عليه السلام إلى ثلاث مرة المرحلة التي چحت مع النبي محمد صلى الله عليه وآله والمرحلة التي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى أن تولى الخلافة والمرحلة الثالثة عندما تولى الخلافة السؤالي عن المرحلة التي في الوسط board لأن أنا في اعتقادي أن هذه المرحلة هي وقع يوقع أكبر استبداد وأكبر ظلم للإمام عليه السلام سؤالي كيف تعامل كيف أدار الإمام عليه السلام بصفة إمام هذه المرحلة كيف تعامل مع الذين ظلموه بحيث استطاع يؤسس يعني يحافظ على الإسلام ويبني منهج فكري المذب الشيعي إلى الآن يعني لما توفى النبي صلى الله عليه وآله ما كان في أحد يناصر الإمام علي أقل من خمسة بس الآن المذب الشيعي بالمنهج الفكري اللي عنده ومن أقوى المناهج الآن فكيف دار الإمام علي السلام المرحلة هذه الضيب كيف تعامل مع الذين ظلموا بحيث استطاع يحافظ على الإسلام ويبني هذا المنهج القوي الشيخنا السلام عليكم سائل أسأل تفضلتم في السنوات الماضية بالوقوف على الدعاء وأسألك أن تكرمني بهواني من شئت من خلقك ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك فوقفتم على بعض الآراء الموجودة لشرح هذه العبارة ثم قلتم كلها ليست المقصودة وكان لكم رأي وتعليق لكن أجلتموه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وإسكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أما السؤال عن ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام فيما أسميتمه بالمرحلة الثانية من حياته الشريفة وهي مرحلة ما بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى إلى المرحلة التي وصل فيها زمام الأمر إلى يده الشريفة يعني بدرجة ولم تثن له الوسادة فإنه بعد أن انثال الناس كعرف الضبع إليه ينثالون عليه من كل جانب بعد هذا وبعد أن بايعه من بايعه ونكث وحاربوه حربا عرفت في تاريخ المسلمين بحرب الناكثين يعني الذين نكثوا بيعتهم له عليه السلام بعد هذا حاربوه يعني بالمصطلح الحديث فرضوا عليه حربا ثانية بعد حرب الجمل فرضوا عليه حرب المارقين والقاسطين البغاه ويحى عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار هذا في صحيح البخاري بعد أن حاربت الفئة التي تدعو إلى النار أيضا لم ينتهي الأمر بهذا الفريضة عليه حرب ثالثة وسؤالكم عن الفترة ما بين الفترتين إذن أولا عندما ننظر إلى هذه المراحل أول شيء لفتنا أن المرحلة الثالثة اعتبرت مرحلة استتباب الأمر له ولم يكن الأمر كذلك فإنهم لم يتركوه لكي يستتب له الأمر حتى نعرف كيف سيسير أمير المؤمنين عليه السلام بالأمة لو أن الأمة إن له وأطاعته فيما يأمرها أما المرحلة الثانية بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله فإن من أعظم ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام هو تجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا أمر أطفئت الأضواء عنه وذلك لأن هذا الأمر العظيم الجليل كان الموقف المضيء فيه لامير المؤمنين عليه السلام وأما غيره فكان على عكس ذلك فلذلك اعتبرت هذه فقرة أو هذه البرهة من زمان تاريخ المسلمين بعيدة عن الأضواء لأن تسليط الأضواء عليها سيبين مسألتين مهمتين جدا سيبين مكانة أمير المؤمنين في الأمة وسيبين مكانة غيره فتهمش هذه الفترة سواء كانت مدتها ساعة أو ساعتين أو بعضا من النهار أو يوما بكامله أي كانت مدة هذه المسألة فإنها مسألة لعبت دورا لعبت هذا باصطلاح أهل الجرائد لعبت دورا عظيما في تاريخ الأمة وفيما واصل إليه حال الأمة في هذا اليوم كله في هذه الفترة أمير المؤمنين عليه السلام موقفه ظهر في هذه الفترة موقفا جليا والحقيقة أن موقف أمير المؤمنين عليه السلام فيما بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكننا أن, أن نقرأ موقفه عليه السلام بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله بمعزل عن موقفه في الساعات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله عن موقفه يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله مريضا موجوعا أليما وكان قد أمر بأن يخرج بعث أسامة وعصوه ولم ينفذوا بعث اسامه وخرج رسول الله صلى الله عليه واله لتحريضهم على الخروج خرج من مكانه من قام من فراشه وهو محموم الم خرج يتكئ على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى العباس أمه هذا هنا يتبين موقف أمير المؤمنين عليه السلام هذه بدايات موقفه بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ظهرت ملامح موقفه بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله من, من ذلك موقفه الذي حافظه في تراث غيرنا حافظه ابن عباس فيما رواه عنه البخاري فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال رزية الخميس وما رزية الخميس وبكى حتى بل دمعه الحصى يعني كانت دموع ابن عباس تنهمر كالمطر حتى بل دمعه الحصى الحصى في العادة لا يبتل ليس كالتراب وإنما يبتل إذا كان الدمع الذي وقع عليه غزيرا فقد كان ابن عباس يبكي بكاء مريرا لما حصل يوم الخميس ما الذي حصل يوم الخميس حتى إن ابن عباس ليبكي له هذا البكاء الغزير ابن عباس عند غيرنا من المسلمين حبر الأمة الحبر يعني غزير العلم حبر الأمة ترجمان القرآن هو عندنا ربيب أمير المؤمنين عليه السلام كان قريبا من أمير المؤمنين هو ابن عمه وهو قريب منه و ذكاء ابن عباس وفطنته محل إجماع واتفاق ربما ووجدت بعض الصفحات التي فيها جدال في التاريخ في شأن ابن عباس هذا وموقف العلماء في هذه الصفحات فيه خلاف أما ذكاء ابن عباس ونباهة ابن عباس وفطنته فهذا محل اتفاق الذين قلقوا يزكونه في هذه الصفحات والذين لهم نقد على موقفه في هذه الصفحات الجميع يتفق على أن ابن عباس كان شديد الفطنة وكان يبكي حتى يبل دمعه الحصى لما جرى يوم الخميس وما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كتابة الكتاب أي كتاب كتاب وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه عصمة هذه الأمة من الضلاله. هذا وصف يكفي في تحفيز السامعين لانتظار كتابة رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الكتاب ولكن الذي حصل خلاف ذلك السامعون بدلا من أن يتحفزوا لكتابة هذا الكتاب وينتظروا كتابة هذا الكتاب لأن هذا الكتاب فيه عصمة الأمة من الضلالة عصمة ليست عصمة وقتية ليست عصمة في مقطع قصير من الزمن بل هي عصمة أبدية لن تضل بعده أبدا أي وصف مشوق لانتظار هذا الكتاب أعظم من هذا الوصف ومع ذلك فإن هذا الوصف الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكتاب بدلا من أن يكون حافزا لهم لينتظروا هذا الكتاب ويحرصوا على استقباله من رسول الله صلى الله عليه وآله فإن الأمر كان بخلاف ذلك فقد كان هذا الوصف حافزا لهم لرد هذا الكتاب وقالوا حسبنا كتاب الله رسول الله أتعلمون الله ورسوله دينكم ما الذي يكفي وما الذي لا يكفي قالوا حسبنا كتاب الله يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يعرف أن كتاب الله يكفي أم لا يكفي لتعلموه ما الذي يكفي قالوا حسبنا كتاب الله فيها, هذه فيها وقفات لا يسعنا أن نطيل الوقوف كثيرا لأن النبي لا يحتاج إلى تنبيه لكن الذين يرون أن الله سبحانه يحتاج إلى من يصحح له فليس عجيبا في حقهم أن يروا رسول الله صلى الله عليه وآله يحتاج إلى من يصحح له ودون كما يسمونه الموافقات يعني إن, إن الله سبحانه يقضي شيئا ويوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويأتي به جبريل ويخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله يبلغه الأمة ثم يأتي من يصحح لرسول الله ولجبريل ولله تعالى ويقبلون هذا وليس فيه, غلو وليس فيه غلو ولكن إذا قلت إن الله سبحانه أطلع رسول الله صلى الله عليه وآله على الغيب أو تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله علم أمير المؤمنين عليه السلام ما يكون إلى قيام الساعة أو دون ذلك قالوا انظروا إلى غلو الرافضة مع أن هذا بتعليم الله وبتعليم رسول الله صلى الله عليه وآله هذا غلو أما أن الله استغفر الله العلي العظيم يحكم حكما خاطئا ويصحح له رجل هذا ليس بغلو فمن كان يعتقد أن الله يصوب في أحكامه فلا عجب إذا رأى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للأمة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ويأتي رجل ويقول أنت أخطأت هذا الكتاب لن يقدم ولن يؤخر دعه لك لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب يكفينا القرآن الكريم هذا موقف ظهر فيه موقف أمير المؤمنين عليه السلام في مرحلة ما بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى ثم بعد ذلك بعد أن مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وقع الاختلاف في أمر الإمامة وكان للأنصار رأي وقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وكانت جماعة قد اجتمعت في مكان آخر وكان لهذه الجماعة في المكان الآخر عين في سقيفة بني ساعدة وهذا العين لما شهد ما شهد من موقف الأنصار في سقيفة بني ساعدة خرج وذهب إلى الجماعة الأخرى التي اجتمعت وأخبرهم بأن الأنصار قد اجتمعوا ويريدون تعيين الإمام للأمة منهم فما كان من أمر الجماعة الثانية أو الأخرى إلا أن اقتحمت على سقيفة بني ساعدة اجتماعهم ونقضوا ما كانوا قد نسجوه وفتلوا نسيج الأنصار أما أمير المؤمنين عليه السلام وسط هذه المعمعة وهذه الأحداث فقد كان مشتغلا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله ثم بعد ذلك البخاري يروي عن عائشة أنها قالت لقد خوف عمار الناس وإن فيهم لنفاق هذه الرواية في صحيح البخاري لقد خوف عمار الناس الذين يخالفون يقولون إنه من تولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن من ذوي الشوكة ولم يكن له جيش حتى يتولى الأمر بالقهر والغلبة وإنما تولى طواعية وقد اجتمعت الأمة على بيعته وهم لا يدرون ماذا في كتبهم هذا في صحيح البخاري يرويه عن عائشة لقد خوف عمر الناس يقولون الشيعة تقول إن عامة الصحابة قد ارتدوا وإنه لم ينجو منهم إلا أربعة نفر هذا جاء في بعض روايات الشيعة وفي هذه الرواية مناقشة في كفاية الرواية الواحدة عندنا في مثل هذه الأمور كلام ولو كانت كافية لو كانت الرواية الواحدة كافية فلها شروط وهذه الرواية فاقدة لشروط الاعتبار ولكن عندكم أنتم في صحيح البخاري لقد خوف عمر الناس وإن فيهم هم لا, لا أدري لا يعرفون اللغة العربية أم لا يقرؤون الكتبهم أم يقرؤون ولا لا أدري هذا لهم هذه الخيارات لسنا معنيين بها نحن ننظر إلى النتائج وإن فيهم ما استثنت لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أر... كلهم فيهم نفاق كلهم فيهم نفاق والمنافقون بحكم القرآن الكريم ما هو موضعهم في الدرك الأسفل من النار هذا في صحيح البخاري ليس كتاب شيعة وإن فيهم يعني في الناس والحديث كلمة الناس هنا لا يقصد بها أبدة الأوثان فإن عمر لم يذهب إلى أبدة الأوثان ليخوفهم وإنما المقصود بها المجتمع المدني المجتمع المدني ليس بالمصطرح الحديث المجتمع المدني يعني مجتمع المدينة المنورة في ذلك الزمان وهو مجتمع مسلم لقد خوف عمر الناس يعني لقد خوف عمر أهل المدينة وإن فيهم لنفاق في إن فيهم لنفاق إن إنك الأداة توكيد إن فيهم لنفاق اللام أيضا للتوكيد ما قالت إن فيهم منافقين يوجد فرق بين العبارتين لو أنها قالت وإن فيهم لمنافقين لكانت الجملة مثل الآية الشريفة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق فهذا ليس فيه معنى زائد على الآية ولكنها لم تقل إن فيهم لمنافقين أيها العرب أما تفرقون بين العبارتين إن فيهم جميعا الجميع فيهم, فيهم نفاق ما من أحد يعني بعبارة أخرى ما من أحد فيهم إلا وفيه نفاق هذا معنى العبارة إذا كنتم تريدون توضيح الواضحات طيب وما استثنت لا ثلاثة مثل رواية الشيعة ولا أربعة على الأقل رواية الشيعة استثنت أربعة طيب على الأقل رواية الشيعة قالت ارتدوا الارتداد يأتي بمعاني يعني مع قطع النظر عن مدى الاعتماد على هذه الرواية أولا رواية أحد ثانيا لا تصح من حيث الإسناد ثالثا في دلالتها منع فإن الرواية تقول ارتد والارتداد يأتي بمعانا ارتداد عن مله وارتداد عن طاعة الذي يعصي مرتد عن الطاعة طيب ومع أن الارتداد أيضا حتى لو كان عن ملة للتوبة فيه مجال فإن الذي يرتد باب التوبة مفتوح له والشيعة إن كانوا يرون هذه الرواية معتمدة ويرون دلالتها تامة فإنهم يرون هؤلاء فإنهم يرون كثيرا منهم قد تابوا ودون كما ينقله الشيعة في عدة أنصار أمير المؤمنين عليه السلام في صفين فإنهم يقولون أن أكثر من مئتي بدريا كانوا قد ناصروا أمير المؤمنين عليه السلام في صفين فهذا يعني أن, أن أولئك الذين ارتدوا قد تابوا إن كانت ردتهم عن ملة ونحن لا نقول ردتهم عن ملة ولكن من باب إلحق العيار إلى باب الدار إذن هذا حال رواية الشيعة أما روايتكم فهي في صحيح البخاري والقاعدة عندكم إذا صح الحديث فهو مذهبي فأنتم تعتمدون على اخبار الأحد في مثل هذه الأمور بخلافنا وهذه الرواية تقول إن فيهم لنفاق هؤلاء منافقون يعني حتى نأخذ بمعنى الكلمة الحرفي هؤلاء فيهم نفاق ليس هؤلاء منافقون هؤلاء فيهم نفاق لنقتصر على الترجمة الحرفية للكلمة من هؤلاء جميع الناس وعندهم رواية أخرى وهي أيضا صحيحة الإسناد ارتدت العرب هذه أيضا صحيحة الإسناد ولكن هم يرون القذى في عين غيرهم وما هو بقذى ولكن زاغت الأبصار فيرون مثل هذا قذى ولكن لو كان قذى فإنهم يرون القذى في عين غيرهم ولا يرون الجذع المعترض أنتم أهل هجر يناسبكم هذا المثل ولا يرون الجذع المعترض في أعينهم أنت في عينك جذع معترض لا يمكن أن ترفعه فإذا هذه الرواية في صحيح البخاري تقول فيهم لنفاقة يعني جميع الناس يعني جميع أهل المدينة وهذه رواية صحيحة أخرى عندهم تقول ارتدت العرب رواية الشيعة تقول ارتد الناس إلا أربعة هذه ارتدت العرب ما استثنت لا عشرة ولا تسعة ولا أربعة ولا حتى واحد طيب الرجال والنساء الجميع ارتد بحسب روايات غير الشيعة بحسب هذه رواية صحيحه عند غير الشيعة هذه الحالة التي كانت في المجتمع في, المجتمع في مجتمع المسلمين اثرها امير المؤمنين عليه السلام ماذا فعل امير المؤمنين في هذا الظرف موقف أمير المؤمنين عليه السلام بحسب روايات الشيعة هو بحسب روايات غيرهم كان موقفه الصبر بحسب روايات الشيعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره بالصبر على ما يلقى بحسب روايات غيرنا يوجد أيضا أمر بالصبر امر خاص وأمر عام. أما الأمر الخاص بأمير المؤمنين عليه السلام فقد رووا بالحديث الذي صح إسناده بحسب موازينهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لزم أمير المؤمنين عليه السلام يوما وبكى فقال ما يبكيك يا رسول الله قال أبكي لما تلقى من بعدي ثم استأمره أمير المؤمنين عليه السلام ماذا تأمر فقال له الصبر فهذه رواية فيها أمر خاص بأمير المؤمنين عليه السلام بأن يصبر على ما يلقى من بعده وعندهم روايات عامة أطع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فما هو موقف أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الفترة موقفه هو الصبر نعم أمير المؤمنين عليه السلام كان له أناس اختصوا به ولازموه في هذه الفترة وكانوا يأخذون منه العلم وهؤلاء عدتهم متفاوتة بحسب تفاوت الفترات في الفترة الأولى يوجد جماعة ما تركوا أمير المؤمنين عليه السلام جماعة ناصرته من أجل أن يأخذ حقه في الإمامة وجماعة لازمته ملازمة المأموم للإمام وأخذوا عنه العلم أما الجماعة التي كان هدفها أن تنصره في أخذ حقه في الإمامة فهي الجماعة التي كانت تجتمع في بيت فاطمة عليه السلام وهي جماعة من بني هاشم العباس وأبناؤه أبناؤه منهم عبد الله بن العباس والفاضل بن العباس والزبير وبعض من من الصحابة كانوا يجتمعون في بيت فاطمة صلى الله عليه وهذه الجماعة هي التي نقل فيها حافظ أهل السنة الإمام عبد الرزاق الصنعاني ما نقل بالحديث الصحيح أنه قد جاء رجل وهدد فاطمة صلوات الله عليها بأن يحرق عليها الدار إذا اجتمع هؤلاء في بيتها فاطلبوا الرواية من مصنف الإمام عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الصنعان هو شيخ البخاري هذه جماعة لي ليس الهدف هذه الجماعة هو ملازمة أمير المؤمنين لأخذ العلم عنه الزبير مثلا لم يكن ممن لازم أمير المؤمنين ليأخذ عنه العلم وإن نصره في أول الأمر في لأخذ حقه وجماعة مع هؤلاء في هذا الأمر ولكن لم يكن لهم الأثر الفاعل اجتماعيا لم يكن لهم الحضور الاجتماعي المؤثر في أخذ الإمامة مثل أبي ذار وعمار هؤلاء لم يكنوا وسلمان لم يكن لهم حضور اجتماعي قوي في هذه المسألة لم يكن لهم اثر في تحقيق الشوكة لأمير المؤمنين عليه السلام الذين لهم اثر في الشوكة مثل المقداد هذا مؤثر يعني وجوده له وزن تقولون أسكري له وزن اجتماعي أسكري مثلا الزبير له حضوره له أثر من هذه الجهة يعني له أثر اجتماعي أن يكون مثلا هذا الرجل ينصره الزبير هذا له أثر اجتماعي الزبير من قريش ابن عمة النبي صلى الله عليه ابن صافية هو الزبير ابن صافية فله اثر وجماعة أخذوا العلم عن أمير المؤمنين وهم هؤلاء الذين ذكرناهم مثل سلمان وأبي ذر وعمار وجماعة لحقوا بهم بعد ذلك الجماعة التي لحقت بهم بعد ذلك جماعة تتفاوت يعني يوجد من بكر ويوجد من تأخر المبكرون المبادرون كانوا سبعة هؤلاء المبادرون مثل حذيفة بادرة باللحق بأمير المؤمنين هذا خزيمة له حكاية نذكرها بالمناسبة خزيمة لحق بادرة في الرجوع إلى أمير المؤمنين خزيمة ذو الشهادتين قصته معروفة في أنه عدت شهادته بشهادتين من الصحابة الصلحاء وكان موقفه في البداية من أمير المؤمنين عليه السلام فيه تقول رخوا مثلا كان موقفا رخوا مثلا ثم بادر في نصرة امير المؤمنين واللحاق به سبعة هم أبو سعيد الخدري من المبادرين عبد الله بن مسعود من المبادرين إلى أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء كانوا من أصحاب أمير المؤمنين خزيمة له قصة خزيمة بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مدة حتى زمان أمير المؤمنين وعندما وقعت واقعة صفين كان خزيمة في جيش أمير المؤمنين وهو ممن استشهد في صفين القوم التاريخ بيدهم قالوا هذا خزيمة بن ثابت الذي قتل في صفين مع امير المؤمنين غير خزيمة بن ثابت ذي و هذا غير ذاك طيب لكن ابن ابي الحديد رد ردا جميل على من قال هذا غير ذاك قال ابن ابي الحديد علي لا يستكثر له لا بخزيمه ولا بغير خزيمه ماذا دهاكم مرض مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الله يدعو الله يدعو هذا تعليم الحمد لله رب العالمين تعليم لنا أن نحمد الله وهذا تعليم لنا أن ندعو زادهم الله مرضا علي لا يستكثر له كان خزيمة بن ثابت ذو معه أم لم يكن معه لا يختلف الحال عمار كان مع أمير المؤمنين أم لم يكن هذا لا يغير ولكن قلوب مرضى على أي حال خزيمة من المبادرين هذا عندنا عندكم قولوا ما شئتم قولوا خزيمة لم يكن من المبادرين لا يغير شيئا عندنا علي مع الحق والحق مع علي كان معه واحد كان معه ألف كان معه مئة لا يختلف ويوجد من لحق بأمير المؤمنين عليه السلام بعد ذلك على اختلاف الأزمنة إلى زمان, الى الى زمان ان أنثال الناس إليه من كل مكان يبايعونه ولكن أمير المؤمنين عليه السلام كان ملتزما بالصبر في هذه الفترة وما ترك هذا المنهج حتى تغير الظرف ما دام الظرف هو هذا الظرف التزم أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الموقف وهذا الموقف الذي التزمه أمير المؤمنين عليه السلام ليس خاصا به بل جرى عليه الأيمة الطاهرون من ذريته المعصومين التزموا أيضا بموقف أمير المؤمنين التزموا الصبر وعدم الأخذ بحقهم ما لم تتحقق النصرة وإنما يوجد موقفان في فترتين وجيزتين على خلاف هذا الموقف الموقف الأول للإمام الحسن صلوات الله عليه وهو موقف لم يطل كثيرا لأن الظرف قد تبدل سريعا والموقف الآخر للإمام الحسين عليه السلام في السنة الأخيرة من حياته وإلا فالإمام الحسين عليه السلام قد التزم بموقف أمير المؤمنين وبموقف الإمام الحسن عليه السلام أكثر يعني من حيث المدة الزمنية أكثر من الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام التزم ب... بالصبر مدة تسع سنوات الإمام الحسين عليه السلام التزم بالصبر مدة عشر سنوات يعني بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام نعم الإمام الحسين عليه السلام خرج عن هذا النهج النهج الصبر في الفترة الأخيرة من حياته الشريفة يعني في الشهرين الثلاثة الأخيرة من حياته الشريفة فسبب هذا الموقف هو الظرف إذا اختلف الظرف اختلف الوظيفة وهذا لا ليس بدعا رسول الله صلى الله عليه وآله له مواقف مختلفة باختلاف الظروف التي أحاطت به والإنسان نفسه أنت تكون في بلدك تصوم تسافر أقل من عشرة أيام تفطر في غير مواضع التخير أكثر من عشرة أيام مع نية الإقامة تصوم من دون نية الإقامة أكثر من شهر تصوم تكون من من, هو من من عمله في السفر تصوم إذن اختلاف الظروف يوجب اختلاف الوظيفة الشرعية أمير المؤمنين عليه السلام أيضا كانت له ظروف مختلفة اقتضت تبدل الوظيفة الشرعية له الفرق بيننا بين المثال الذي ذكرناه في حياتنا وبين المثال الذي ذكرناه في حياة المعصومين عليهم السلام يعني الأنبياء والأيمة هو أن فعل المعصومين يختلف عن فعلنا في أننا نحدد الوظيفة الشرعية ثم نعمل بموجبها. أما فعل المعصومين فنأخذ الوظيفة الشرعية من فعلهم نقول هكذا فعل النبي الفلاني فهذه هي الوظيفة الشرعية في حقه هكذا فعل الإمام الفلاني فهذه هي الوظيفة الشرعية في حقه يوجد بحث آخر وهل هذه الوظيفة الشرعية التي في حقه هي الوظيفة الشرعية التي في حقنا هذا حديث آخر هذا أيضا يترك للفقهاء يستنبطون منه ينظرون في ملابسات وظروف هذا الفعل ثم يستنبطون ما إذا كانت الوظيفة الشرعية هذه ثابتة في حق غير هذا المعصوم أم غير ثابتة في حقه فإذا موقف أمير المؤمنين عليه السلام كان هو الصبر وسبب هذا الصبر هو أن وظيفته الشرعية هي الصبر ما هو دليلكم على أن هذه هي وظيفته الشرعية؟ الجواب ما دل على عصمته فإن المعصوم لا يخالف وظيفته التي قررها له الشارع الله سبحانه وحيث إنه فعل هذا الفعل فقد دلنا فعله على وظيفته طيب أما سؤالكم عن الدعاء اللهم أكرمني وأسألك أن تكرمني بهواني من شئت منها الذي نستظهره أن هذا الدعاء مرتبط بما جاء في الرواية الصحيحة أن الله سبحانه ينتصر لأوليائه وأن من أهان وليا من أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربه. وأن من بارز الله بالمحاربة فإن الله يذله فيرجع ما يستظهر من هذا الدعاء أكرمني بهوان من شئت من خلقك إلى الدعاء بأن يجعلني الله من أولياءه الذين ينتصر لهم ممن يهينهم. وإذا انتصر الله لك ممن يهينك فإن الله سيذله سيذل من يهينك لأن الله يذل من يهين أولياءه وأما التعبير بمن شئت من خلقك فهذا تعبير وإن كان مطلقا إلا أن قرائنا العقول تقيد إطلاقات المنقول وكما قال الشيخ الطوسي أو سيد المرتضى رحمه الله كليهما إن ظواهر النقل الشرعي النصوص الشرعية تحمل على البراهين العقلية ولا تحمل البراهين العقلية على ظواهر النصوص الشرعية فإن العقل مفسر للنص الشرعي فهذا مقيد عقلي لعموم من شئت من خلقك أكرمني بهوان من شئت من خلقك لا يريد أكرمني بهوان الملائكة والأنبياء والأيمة والأولياء لا يريد هؤلاء وإنما يريد هوان من شئت من خلقك يعني من غير المؤمنين وهذا يعني تقييد أوسع من ذلك التقييد ليس بحكم العقل هذا التقييد الواسع وإنما هو بحكم الشرع فإنه الأدلة الشرعية التي فيها إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وما دل على وجوب محبة المؤمن وما دل على المنع من الدعاء على المؤمنين هذه الأدلة الشرعية توجب تقييد مثل هذا العموم تخصيص مثل هذا العموم بأنه هذا العموم يراد به غير المؤمنين يعني أكرمني بهوان منشئته من غير المؤمنين إذن في حدود المقيد عقلي وفي حدود يعني في دائرة مثلا الملائكة الأنبياء الأيمة الأولية هذا بالمقيد العقلي بالمخصص العقلي أكرمني بهوان منشئته من خلقك يعني من غير هؤلاء بموجب المخصص العقلي وفي بعض وفي دائرة أوسع وهي المؤمنون عامة بهوان من شئت من خلقك يعني بغير المؤمنين أما المؤمنون اللهم لا تهن مؤمنا وإن أساء إلي ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك أي لا تجعلني خصما واعصمني ووفقني لاجتناب إهانتي أحد من أوليائك لأن من أهان مؤمنا فقد بارز الله بالمحاربه والله يذل من أهان المؤمن اللهم لا تبتلني بمثل هذه المعصية ف. هذا دعاء له بالتوفيق بأن يجنبه الله مثل هذه المعاصي التي توجب العقوبة بالإهانة هذا هو الذي يبدو من ملاحظة من ملاحظة تلك الروايات وفيها رواية صحيحة لعلنا مررنا بها في الروايات السباعية أو الثمانية أن من أهانا من أهان لي وليا فقد بارزني بال بالمحاربة في هذا المعنى نعم السلام عليكم وعليكم السلام سؤال عن دولة الإمام المهدي هل هي دولة اللون الواحد أو كما قال امير الممن أو ثنية ال الوسادة لحكمه اهل الانجيل اهل الانجيل بانجيلهم التورات بتوراتهم يعني هيك كدوله شيعيه كامله يعني بهذا المصطلح بهذا اللحه او دولة بما قالها امير المؤمنين في حديث لو تنيت الوساده احكم اهل التوراة بتورا يعني مو بحكم التوراة بحكم الانجيل بحكم سائر الملل يعني نعم الرواية التي عن أمير المؤمنين عليه السلام والتي أخذتم منها معنا جعلتموه اصلا موضوعا في سؤالكم تلك تحتاج إلى بيان أمير المؤمنين عليه السلام قد ورد عنه مثل هذا القول أنه يحكم بين أهل القرآن وبين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل ما هو المعنى هذا ما جاء من الأحكام في التوراة فيه ما أقره الإسلام وفيه ما نسخ إذا كان مما أقره الإسلام فهذا ليس حكما بين أهل التوراة بما في التوراة بهذا المعنى الذي يبدو أنكم فهمتموه لأن هذا الحكم يتوافق عليه التوراة والإنجيل والقرآن يعني الشرائع الثلاثة تقره وتتفق عليه فهذا ليس حكما خاصا بالتوراة وإن كان هذا الحكم مما نسخ في شرعنا فهذا لا يحكم أمير المؤمنين عليه السلام به لأن الحكم الذي نسخ قد مضى زمانه وحكم اختلاف الأزمنة كحكم اختلاف الأمكنة وحكم اختلاف الموضوعات هذا مثل أن تقول إن أمير المؤمنين عليه السلام يصوم في السفر ويفطر في الحضر الموضوع متبدل كيف يحكم في هذا بهذا لا يصح هذا إذا كانت التوراة قد نسخت وهذا الحكم قد نسخ فكيف يحكم به أمير المؤمنين عليه السلام إذن هذه الرواية لا يراد بها المعنى الذي جعلتموه أصلا موضوعا في سؤالكم لا يراد بها أن أمير المؤمنين عليه السلام يحكم لليهود بالحكم الذي في التوراة التي عندهم وقد نسخ في شرعنا إذن لا بد من فهم هذه الرواية بفهم صحيحا والذي ولهذه الرواية معانا هذا إذن هذا المعنى غير مراد نجزم أنه غير مراد إذن ما هو المراد بهذه الرواية نقول للمراد بهذه الرواية وجوه ومحتملات نذكر بعضها وإن كنا يعني من خلال تجربتنا نحن نكرر هذه حتى تحفظوها وحتى تملوها وإن كنا نتحرج من ذكر بعض المحتملات لبعض الآيات والروايات لأننا بحكم التجربة وجدنا أن ما نذكره على وجه الاحتمال يتلقاه بعض المتلقون على وجه الاستظهار يعني في احسن الأحوة هذا إن لم يتلقوه تفسيرا قطعيا ونحن نقول هذا ليس المعنى الذي نقطع أن الإمام يريده بل ولا المعنى الذي نستظهر أن الإمام يريده بل هو معنى محتمل هذا معنى صحيح من الجائز أنه هو المعنى المراد بهذه الرواية من الجائز من المحتمل قد هذه العبارات ربما يكون هذا مقصود الإمام بعد كلمة إضافة لا بأس لا يعترف هذا هو المطلوب نعم لا يعترف ما يسمع فيه من حجة مقنعة يتقبلها وما لا يجد فيه حجة مقنعة فليذر الأمر في سنبله يقول نظره في سنبل سمعنا كلاما لم نفهمه وسمعنا احتجاجا لم يقنعنا فنتركه كما هو المسألة مجهولة عندنا قولوا الله ورسوله أعلم سمعتم كلاما أقنعكم فاخذوا بقناعتكم طيب هذه مسائل ليس للتقليد فيها محل فلنرجع هذه الكلمة لها معانا محتمل محتملة من هذه المعاني أن يكون المراد أن أستخرجه الحكم الذي أحكم به وهو حكم الله في شرعنا ولكني أستخرجه لأتباع التوراة أستخرجه لهم من التورات التي عندهم أقول لهم هذا ما حكمت به وهذا الحكم موجود عندكم في التوراة فليس المراد أنه يحكم بما في التوراة مما نسخ وليس المراد أنه يحكم بما في التوراه مما لا يخص التوراه وقد نسبه إلى التوراه على وجه التخصيص بل بيّن يريد, له يريد أن يبين لهم أن الحكم الذي يحكم به موجود عندكم في التوراه فإذا كان الحكم مما قد نسخ كيف يستخرجه لهم من التوراه الجواب يستخرج لهم من التوراة ما يبين لهم أن التوراة ليست الشرعة الدائمة إلى قيام الساعة وأن التوراة ستنسخ فهذا بيان لكون الحكم الذي يحكم به مما بين في التوراة أي بين أنه إلى أجل مسمى إلى حين مجيء الشريعة التي تنسخ التوراة فإذا كان الأمر كذلك ظهر لك أن حكم الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف هو حكم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه إذا حكم لأهل التوراة بما في التوراة فالمقصود إذن معنا يصح وينسجم مع نسخ هذه الشريعة الخاتمة للشرائع السابقة هذا المعنى الذي ينسجم معنا نحتمل فيه معاني متعددة منها هذا المعنى أي أن يستخرج لأهل التورات أن هذا الحكم موجود عندكم في التوراة وهذا هو الحكم إن كان الحكم مما بقي لم ينسخ استخرج لهم الحكم ذاته وإن كان مما نسخ فيستخرج لهم أن الأحكام التي في التوراة هي احكام إلى أجل مسمى يعني إلى حين مجيء الشريعة الناسخة الآن كيف تكون الشريعة ناسخة للشريعة التي قبلها في هذا كلام بين العلماء بعض العلماء يقول إن نسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة يكون بمحو الصفحة بتمامها تأتي إلى صفحة فيها كتابة قانون تمحو جميع ما فيها في, في, في الكمبيوتر أسهل تضلل جميع ملف الورد ثم حذف الجميع ثم تأتي شريعة جديدة هذا رأي للعلماء في معنى نسخ الشريعة ورأي آخر يقول ليس هذا المعنى هو المراد بنسخ الشريعة وإنما المراد أن تظلل الأحكام التي تغير فقط الأحكام التي تبقى لا تحذف من الملف لا تمسح من الصفحة فقط الأحكام التي تغير مثل مثلا العرة الوثقة يوجد تحتها حاشية القانون يوجد فيه تبصرة مثل هذا يقولون الأحكام التي لم تغير تترك كما هي الأحكام التي غيرت تمسح وتوضع أحكام موافقة للشرع الجديد على أي حال إذا, كانت إذا كان هذا هو معنى يعني إذا كان المعنى الثاني هو معنى النسخ فيتضح الحال يعني يتضح معنى هذه الرواية بشكل أجل تفضل طيب الله أنفاسكم حديث المؤمن الصادق عليه السلام كتاب الله, كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء العبارة والإشارة والأطاءة في الحقاق فالعبارة العوام كوني أنا من العوام يعني ما هي المقصود بالعبارة اللي أقدر يقدر العامي يتحرك فيها في القرآن الكريم جهة جهة ثانية لبعض يعني يفهم من قضية اللي هو خطاب القرآن أفلا يتدبرون القرآن إن هو أمر عام لي كافة الناس أنهم يتدبروا في القرآن سواء عنده أدوات تخصصية او ما عنده الخوف في الوقوع في محذور او يكون تفسير بالرأي السؤال الثاني شيخ ندي التسع صدرك, صدرك ذلك ثوب قراءة بعض السور من قار رسولة ياسين وكلا الله به ثلاثين ألف مناك وكلا هذه نجد بعض المفسرين يربط القراءة بتطبيق التطبيق ما ورد في السورة حتى يكون قراءة وتدبر وعمل بينما اللافظة أنت أهل من قرأ يعني الرواية واضحة بالقراءة تعليق سوحاتكم على هذه أما سؤالكم الأول ففيه جهتان الجهة الأولى ما الذي أراد الإمام عليه السلام على تقدير صحة الرواية ما الذي أراد الإمام عليه السلام بهذه التصنيفات أو التقسيمات و هذه هي الجهة الأولى من البحث والجهة الأخرى من البحث هل القرآن الكريم فيه أقسام متعددة الآن سمي سم هذه الأقسام بهذه الأسماء أو لا تسميها بهذه الأسماء اجعل لها هذه الأحكام بتفاصيلها الدقيقة أو اجعل لها أحكاما بتفاصيل أخرى أصل أن القرآن الكريم آياته على أقسام وبعض الأقسام يشترك فيها عامة الناس وبعض الأقسام تخص فريقا خاصا من الناس هذه هي المسألة الأخرى في هذه الرواية أما المسألة الأولى ما الذي أراده الإمام عليه السلام فالجواب إن ما أراده الإمام عليه السلام بهذه الرواية بهذا الكلام المروي عنه أن نرد علمه إليه عليه السلام ما الذي يظهر لا أريد أن أتكلم حتى في حدود الظهور لأننا كررنا مرارا هذه مسألة معرفية الظهور فيها ليس بمعتمد حتى الظهور ليس بمعتمد الظهور معتمد في الأحكام الفقهية في الفتاوى أما في المسائل المعرفية فالمطلوب هو المعرفة المعرفة ليس ظهور الظهور مقام اعتذار لماذا فعلت هذا الفعل ولم تفعل ذاك مثلا تسأل يوم القيامة لماذا صليت الصلاة الثلاثية وأتيت بالتسبيحات الأربع مرة واحدة قدم عذرا الواجب عليك مثلا ثلاث مرات جئت يوم القيامة قالوا لك الواجب أن تأتي بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات لماذا أتيت بالتسبيحات الأربع مرة واحدة قدم عذرا تأتي بالعذر إذا كنت فقيها تقول وصلتني رواية صحيحة فيها كذا الظاهر منها كفاية الواحدة تعتمد على الظهور في الاعتذار أما في المعرفة في الظهور لا يجب معرفة إذن لن نتكلم حتى في حدود الظهور طيب أما المسألة الأخرى التي في هذه الرواية وهي أن القرآن الكريم آياته ليست سواء وأن بعض آيات القرآن الكريم يشترك فيها عامة المكلفين وبعضها تخص بعضهم هذا حق لا مريت فيه ولا وليس بالخفي الآيات القرآنية فيها ما هو صريح الدلالة للذكر مثل حظ الأنثيين يعرف معنى كل أحد يعرف العربية وفيها ما لا يعرفه كثير من الناس ما لا يعرفه إلا الفقهة فيها العمومات خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا عام من. هل يدل هذا العام على إباحة كل ما في الأرض؟ إذا كان يدل على الإباحة هل يؤخذ بهذا العموم من دون البحث عن مخصص له؟ هذا عمل الفقه لم لأنه يحتاج إلى تأسيس تأصيليا أن الظهور حجة في استنباط الأحكام هذا واحد ويحتاج إلى البحث عن المخصصات أن هذا العام يحتمل أن يوجد له مخصص أيجوز أن يخصص العموم القرآني برواية من روايات الآحاد هذا بحث تأصيلي ثم بحث تطبيقي أتوجد رواية أحد تخصص هذا العموم أم لا توجد كيف لغير المتخصص أن يبحث عن مخصصات هذه الآية أين أجد الروايات التي تخصص هذه الآية معارفة مظان وجود المخصص خاصة بالمتخصص الفقي إذن لا يصح الأخذ بالعموم من دون الفحص عن مخصصاته المحتملة أين يبحث عن المخصصات المحتملة في مظن وجودها ما هي مظان وجودها؟ الفقيه المتخصص يعرف مظن الوجود أما غير الفقيه لا يعرف مظن وجود الرواية طيب. إذن توجد آيات ليس من حق كل أحد أن يرجع, أن يرجع إليها ويستند إليها ويستنبط منها ويقول هذا الذي تدل عليه هذه الآية وأنا أعمل به لا يصح ذلك وإنما ذلك خاص بفريق من الناس طيب. إذن يوجد في القرآن الكريم آيات تعم جميع الناس وهي ما كانت دلالته صريحة يوجد في القرآن الكريم ما يختص الاستناد إليه بفريق بالعلماء المتخصصين بالفقهاء من الناس هذه الآيات هي الآيات التي لها دلالة ظاهرة وفيها أحكام فقهية تختص بالفقهاء طيب ويوجد آيات في القرآن الكريم يختص علمها بالمعصومين ومنها الحروف المقطعة من من الفقهاء يتجرأ على القول إني أعرف ما أراده الله تعالى بقوله كاف ها يا عين صاد اهتني بفقيها من الفقهاء في فقهائنا لا يوجد في غيرنا ربما وجد المتهجم على كتاب الله الذي يتجرأ على القول في كتاب الله بما لا يعلم إذن هذا القسم موجود في القرآن الكريم إذن هذه الرواية لها معنى لا مفر منه لها تفسير لا مفر منه هذا هو التفسير الذي أراده الإمام ليس هذا التفسير الذي أراده الإمام وإنما أرد الإمام معناً آخر لا أعلم ولكن هذا معناً لا مريت فيه آيات القرآن الكريم ليست واحدة طيب أما التدبر فهو حديث غير هذا مسألة التدبر لا تقتصر على فهم المدلول اللغوي للكلام بل تتجاوز هذا التدبر يدخل فيه الاتعاض التدبر يدخل فيه الانزجار التدبر يدخل فيه التشوق تعرف ويعرف عامة أهل اللغة بل حتى غير أهل اللغة بالرجوع إلى أهل اللغة أن بعض الآيات فيها بيان أوصاف الجنة وما فيها توجد مرحلة في فهم النص القرآني معرفة ما هو المراد بهذه الأوصاف هذه فيها مدح للجنة فيها تبشير بالجنة تبشير من آمن وعمل الصالحات بالجنة طيب هذه مرحلة ثم يأتي بعد ذلك التفاعل النفسي بهذا التشويق يعني الرغبة في الجنة الشوق لها العمل بما عاقبته دخول الجنة هذا من التدبر هذا ليس له صلة بالدلالة اللغوية هذا تفاعل التدبر الخوف من النار عندما تأتي آية فيها ذكر لضا ذكر النار ذكر ما يجري على أهل النار التدبر يتجاوز الفهم اللغوي لهذه الجملة ويدخل فيه أن تسأل الله الجنة هذا من التدبر أن تستعيذ بالله من النار هذا من التدبر التعاض عندما يأتي خبر تمر بآية فيها حديث عن أقوام سابقين نزلت عليهم نزل عليهم عذاب الاستئصال بعد أن تفهم التطفيف والمطففين وما جرى على المطففين تتدبر أن تسأل الله سبحانه العافية تسأله التوفيق تسأله أن يعصمك من التطفيف لأن التطفيف هذه هي عاقبته إذن هذا يدخل في التدبر فالتدبر في القرآن الكريم يتجاوز الفهم اللغوية للنص القرآني بل يتجاوز فهم ما أراده الله تعالى إلا أن تدخل في الإرادة ما يعبر عنه الأدباء المحدثون من, من إدخال يسمونه ما بين السطور يسمونه أيضا الـ الـ الهدف من القصة يقولون بعد أن يعلمون الأطفال بعد أن تقرأ القصة ما هو الهدف من هذه القصة نعم نعم فإلا أن تدخل هذا في المراد وهذا طبعا صلاح حادث للمراد نحن ليس لنا شغل بالمصطلحات المهم أن نعرف المعاني لأن الأفكار أساسا إنما تمر بالألفاظ كما يمر الإنسان بالقنطرة الجسر لا غرض له بالجسر هو يريد أن يصل إلى الضفة الأخرى وأما ثواب قراءة بعض السور فالرواية فيها يقرأ من حملها على غير ذلك من قيد القراءة بقيدا فيلزمه أن يبين الحجة على هذا القيد الرواية ليس فيها هذا القيد والعقل لا يشترط هذا الشرط نعم دل الشرع على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان من أهل الإيمان فهذا قيد بينه الشرع أما التقييد بالتدبر أو التقييد مثلا بالعمل أو غير ذلك من القيود هذا ليس مما دل عليه الشرع والعقل والشرع يجوزان أن يثيب الله سبحانه العامل بعمل وإن لم يكن قد يعني تصف بشرط غير أكثر من من أصل الإيمان الذي هو شرط في, جميع في قبول جميع الأعمال والوعد بالثواب عليها فاذا نحن لا نرى في هذه الرواية ما يقيد لا بقيدا متصلا لا مقيدا متصل ولا مقيد منفصل هذا المقيد المفصل لا بحكم العقل ولا بحكم النقل فهذه الروايه وهذا الوعد هذه الروايه مطلقه وهذا الوعد مطلق احسنت شيخنا الجليل في حديثك الكثير من التداعيات والتساؤلات ولو كان بيودنا لقاطعناك كثيرا وأنت تتحدث حتى نصل لبعض الإجابات لبعض ما ينقدح في أذهاننا غير أني سأعود إلى حديث الثقلين الذي بدأت به أو توصدت في حديثك شيخنا الجديد لن يفترق هذه العبارة ألا تدل على وجود الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه حتى ولو لم يكن لدينا دليل آخر بوجوده من حيث أدلة الولادة وما إلى ذلك هذا سؤال والسؤال الثاني في أيضا لن يفترق هل يمكننا أن نفهم أن ما, ينطبق أن ما ينطبق على القرآن الكريم من صفات كمثلا لا يمسه إلا المطهرون قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرة وما إلى ذلك من صفات للقرآن الكريم هل لن يفترق تنطبق صفات القرآن على العترة أم ماذا ممكن أن نستشف من معنى في هذه العبارة وجمتهم أما دلالة حديث الثقلين على وجود العترة إمام الثاني عشر فهذه صحيحة وقد تكلم الشيعة عن هذه الدلالة وممن جمع روايات وجود الروايات الدلالة على وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من جمع عشر طوائف من الروايات على ولادته ووجوده ومنها هذه الروايات يعني حديث الثقلين فإنه حديث متواتر وليس له تطبيق صحيح إلا على رأي الشيعة الإمامية الاثنى عشر وكذلك روايات الأيمة اثنى عشر فإنها أيضا روايات منقولة عن جابر بن سامرة في الصحيحين وفيها وهي أيضا منقولة عن غيره وفيها أيضا معنى ليس له تطبيق صحيح إلا على رأي الإمامية الاثنى عشرية القائلين بولادة الإمام المهدي فهذا من طرق إثبات ولادته ووجوده وثمت أيضا هتان طائفتان وثم أيضا طوائف أخرى من الروايات بعض من جمع روايات ولادته صنفها إلى عشر طوائف منها هتان الطائفتان وأما سؤالكم عن صفة القرآن الكريم وأنه ما جاء في وصف القرآن الكريم يأتي أيضا ويثبت لأئمة أهل البيت عليهم السلام باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الثقلين بأنهما لن يفترق ولو لم يتصف أهل البيت عليهم السلام بما للقرآن الكريم من هذه الأوصاف لا لازم من ذلك افتراقهما فهذا أيضا صحيح ولكنه يحتاج إلى ضم مقدمة لكي تتضح الدلاله ويتضح وجهها وهو وهي هذه المقدمة أنه لا يراد من عدم الافتراق عدم الافتراق المادي الجسدي بين أهل البيت عليهم السلام وبين المصحف لأن هذا الافتراق لو كان المراد هذا الافتراق لقال إني تاركم فيكم المصحف وأهل البيت لأن الوجود المادية للقرآن المكتوب يسمى مصحفا وهذا من جانب ومن جانب آخر فإن الافتراق المادية بين المصحف وبين أحد من الناس أمر للمدعي فيه أن يدعي يعني باب الدعوة فيه مفتوح يمكن أن يقول أني مثلا أضع مصحفا في جيبي وما فارقته طول حياتي فهذا باب للمدعي فيه أن يدعي ما يشاء وأما ولكن وهذا هذا ثانيا وثالثا إنه لا مزية فيه يمكن للبوذي أن يأخذ مصحفا ويضعه في جيبه ويبقى ملازما له طول حياته أو لليهودي أو النصراني أو لأي أحد من ال إن كان من هذه الأمة مثلا أن يضع المصحف فهذا ليس مما يوجب مزيةا نظير حفظ القرآن الكريم إذا حفظت القرآن الكريم هذا لا يعني أنك على الهدى وإن كان بعض الناس يريدون أن يرسخوا في أذهان السذج من أتباعهم أن في هذا مزية ولكن هذا مبلغهم من العلم على أي حال فإذا هذا ليس فيه مزية أن تضع نسخة من المصحف في جيبك لا تفارقك حتى الكافر يمكنه أن يفعل ذلك كما أن الكافر أيضا يمكنه أن يحفظ القرآن الكريم وبعض الأدباء النصارى على الأقل نجزم ببعض الأدباء النصارى لا نريد أن نذكر أسماء واضح أنهم يحفظون القرآن الكريم على أي حال فإذا هذا ليس فيه مزية والحال أن روايتهم بصدد بيان عصمة الأمة من الضلالة فكيف يجعل العاصم للأمة من الضلالة من كان مصاحبا للمصحف الشريف والحال أن المصاحب للمصحف الشريف قد يكون كافرا بالله من يضع مصحفاً في جيء قال يكون كافرا بالله فكيف يكون عاصما من الضلالة وهو غير معصوم وفاقد الشيء لا يعطيه فإذا ليس هذا هو المراد وإنما المراد عدم الافتراق من المعنوي لا عدم الافتراق المادي أي لا يفترقان في الهدى فهما دائما على الهدى وإذا كان ذلك كذلك فوجب أن يتفقان في الأوصاف لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم وإلا لو كان الباطل يأتيهم من بين يديهم أو من, من خلفهم لفترقوا عن القرآن الكريم افتراقا معنويا لا يراد الافتراق المادي عن القرآن الكريم افتراقا معنويا ولو افترقوا عنه لم يكونوا عصمة من الضلالة الضلال الله الله هناك صوت شيعي في عصرنا الحالي بان مفهوم الامامه والعصمه وعدد الائمه ووجود الامام انما هي من اختراعات الشيخ المفيد ما رايكم في ذلك شيعي لا. إن كان مقصودك بالشيعي يعني الإمامي الاثنى عشري المنتسب إلى هذه الفرقة المحقة التي منها الشيخ المفيد فهذا ليس بشيعي لا يوجد شيعي يقول هذه من مخترعات الشيخ المفيد الروايات في ذلك قبل أن يولد الشيخ المفيد الشيخ المفيد متى توفي رحمه الله أربعمائة عشر طيب بصائر الدرجات متى توفي مئتين تقريبا أو ثمان يعني الشيخ المفيد إذا كانت أمه قد ولدت خير وبركة لم يولد الشيخ المفيد ف وروايات فضلهم عليهم السلام وعصمتهم الروايات في هذا مثل يعني لا نريد أن نصف كل ما يستحق أي وصف بما يستحقه من الأوصاف لأن أحياناً لا يليق بالمتكلم أن يقول بعض الأوصاف وإن كان الموصوف واستحقا له على أي حال هذا بعض كذا من الناس يقولون إيتونا برواية عن المعصومين فيها أنهم يصفون أنفسهم بالعصمة ولا ندري هؤلاء على الأقل يعني إذا كانوا يتابعون الشيعة على الأقل يقرأ سمعوا الزيارة الجامعة وأشهد أنكم الأئمة عصامكم الله من الزلال في هذه الرواية ألفاظ تدل على العصمة وفيها لفظ العصمة أيضا يعني مادة عين صاد ميم هذه المادة موجودة في زيارة الجامعة وغير ذلك من يعني الروايات كثيرة في هذا الأمر وإنما أردت أن أقول هؤلاء يعني مساكين إلى هذا الحد هذا مبلغهم من العلم ويدعون الدعاوة الكبيرة ألا أي حال الشيعة أنار الله برهانهم حتى بسطاؤهم يردون على هذه الدعاوة الساذجة فقولكم من الشيعة إن كان مقصودكم هذا المعنى للتشيع فليس هذا من الشيعة وإن كان مقصودكم بالتشيع محبة أهل البيت عليهم السلام فهذا يعني سلوه إن كان يدعي التشيع بهذا المعنى أنه يرى نفسه ممتازا عن من يقول بإمامة من تقدم علي بن أبي طالب بهذا التشيع سلوه قولوا له أنت تقول إنك شيعي تمتاز عن, عن الذين يقولون بتقديم أحد على علي بن أبي طالب بماذا تمتاز تقول أولئك مبغضون سلوه هذا السؤال دعوه يجيب ما هو الفرق بينه وبين من يرى إمامة من تقدم على علي بن أبي طالب ما هو الفرق بينه وبين من يرى إمامة أولئك ما هو التشيع الذي يمتاز به عن الذين يقولون بإمامة أولئك ليبين لنا هذا ليس بشيعي بالمعنى الذي تسأله شيخ نتقلنا عليك إذا, إذا تسعى صدرك قوله تعالى ولو أنزل أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بعض الباحثين يرى غير هذا القرآن المكتوب بين الدفتين والآية الثانية قوله تعالى وقال الرسول يا ربي أن قوموا اتخذوا هذا القرآن مهجورا هل يشمل الهجران المذكور في الآية مثلا هجران التلاوة هجران التدبر هجران العمل أو أنه مخصوص بما بدر من كفار قريش لما رموا القرآن أنه سحر يؤثرها الأمور هذه أما سؤالكم الأول فهذا تفسير للآية الشريفة وهذا التفسير يحتاج إلى بيان مستند لذلك لا, لا نرى مستندا يصح أن يعتمد لهذا التفسير ومن يفسر بهذا التفسير ينتظر منه يتوقع منه أن يقدم مستنده له وأما سؤالكم الآخر ففيه أيضا جهتان الجهة الأولى جهة عملية فقهية والجهة الأخرى جهة علمية أما الجهة العلمية هو أن هاجر القرآن الكريم بأي شيء يحصل فيوجد قدر متيقن يحقق مفهوم الهاجر مفهوم مفهوم يكاد يكون واضح ولكن المصداق الذي أريد أي مصداق الهجر هو الترك ولكن المصداق الذي أريد ما هو هذا بأي شيء يتحقق هذا الترك هذا ليس لنا مستند يعول عليه في تحديده أيضا هذه مسألة معرفية ما يرتبط بتفسير القرآن وأما من الناحية العملية فينبغي لك أن تأخذ بالحزم يعني أن تلازم قراءة القرآن أن تتدبره أن تعمل بما فيه لم احتياطا وأخذا بالحزم وفرارا من حجر القرآن فإذا هذا الناحية العملية هذا يطلب من بحثاً تطرق له تطرقنا له ربما قبل سنتين أو ثلاث في تفسير القرآن الكريم في نزول القرآن وإنزاله وأن القرآن الكريم له مراتب وهو بحث طويل نعم هذا لا يوجب يعني هذه الإشارة تأخذ بعين الاعتبار والمسألة هذا البحث طويل لا يقتصر فقط على هذه المسألة توجد آيات قرآنية متعددة حاول أصحاب هذا الرأي القائلين بوجود مراتب للوجود القرآني الكريم حاولوا الاستناد إليها طبعا. بالمجمل هذا أمر غيبي مراتب وجود القرآن الكريم هذا أمر غيبي الكشف عنه يجب أن يكون بنص مورث لليقين حتى نعتمده وأما الاستظهارات والاستنباطات والترجيحات فهذه لا يصح التعويل عليها حتى صاحب هذا الرأي أيضا لا يعتمد على الظهورات ولا يعتمد على الترجيحات ومع ذلك فإنه يدعي أن هذه الآيات تدل على هذا الوجود لأنه يرى أن هذه توجب الاطمينان هو حصلت له القناعة نحن لم تحصل لنا القناعة بما حصل له والقرائن التي أقامها والآيات التي استشهد بها لا نرى لها دلالة بينة على ما فهمه وما رجحه إذن هذا بحث نقول فيه الله ورسوله أعلم أحسن تبارك شيخنا الجليل بالنسبة لبعض الأحداث المهمة التي حثت في أيام الإمام علي سلام الله عليه إلى درجة أن البعض يصبح عند التباس الحق في أي جهة هو في جهة الإمام علي, علي ومن في جهة غيره وأمن أبرز الأحداث هي معركة الجمل بعض منظر إلى الطرف الآخر أن هناك كبار الصحابة وبعض الشخصيات الهامة وهناك من يقرأ القرآن ومن يصلي فصار عندك التباس حتى في أثناء وجود الإمام عليه السلام السؤال كيف نفرز الحق من الباطل مع وجود شخصيات هامة في التاريخ يعني اعرف الحق تعرف اهله يوجد يوجد منهجان في, في المجتمع الإسلامي يوجد منهجان لدراسة الماضي منهج يفترض صحة ما وقع ويعتمد التبريرات تقولون التبريرات غلط من الناحية اللغوية ولكن يقولون يعتمد منهج التبريرات والتوجيهات لما وقع الخلافة حصلت لبعضهم فلتة قالوا الفلتة من طرق ثبوت الإمامة حصلت لبعضهم ببيعة نفر قليل قالوا بيعة هؤلاء النفر توجب الإمامة حصلت لبعضهم بالتنصيب والتنصيص والاستخلاف قالوا الاستخلاف من طرق ثبوت الإمامة حصلت لبعضهم منشورة خاصة في ستة مع بعض المواصفات قالوا من طرق إذن يوجد منهج أن ما وقع صحيح ونبحث عن تخريجات لما وقع إذن يوجد منهج في المسلمين منهج التخريج يشبه يشبه دعنا الآن نريد أن نبين هذا منهج لا نريد أن نحاكمه هذا منهج يشبه منهج النحاة في تدوين قواعد النحو يقول ما تكلم به العرب صحيح يبقى كيف نخرج هذا الكلام العربي نضع قوانين تلتأم مع ما وقع هذا منهج هذا المنهج ليس للشيعة المنهج الآخر هو المنهج الذي اعتمدته الشيعة نرجع إلى كتاب الله والنصوص اليقينية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ونلتمس طريقة تعيين الإمامة ما هي طريقة تعيين الإمامة ما هي شروط الإمام نعرفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نبحث بعد ذلك من الذي تنطبق عليه هذه الشروط إذن ليس ما وقع صحيح ونبحث عن تخريج له بل نبحث في النص الشرعي عن الدليل الذي يدل على كيفية تعيين الإمام وشروط الإمام ثم نبحث من الذي تنطبق عليه هذا هذا المنهجان هذا الاختلاف في المنهج هو أساس الاختلافات التي جاءت من بعده أصل الخلاف هنا ما هو المنهج المتبع في دراسة أحداث التاريخ إذا عرفت المنهج حددت المنهج الصحيح المنهج الصحيح يعرف من كتاب الله وسنة نبيه أم يعرف المنهج الصحيح بما وقع حدد إذا كنت تعرف المنهج الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله فإنه لا يوجد مجال للالتباس اعرف الحق تعرف أهله وما اختلفت دعوتان إلا وإحداهما على ضلالة هذا إلا وإحداهما على ضلالة هذا بيقينا وقد تكون كلتاهما على ضلالة ولكن القدر المتيقن أن احدى الدعوتين المختلفتين ضل هذا بالعقل جاء النص بذلك لم يأتي نص بذلك طبعا هذه رواية مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام ولكن هذه ما يقضي به العقل لا يعقل أن تختلف دعوتان وكلتاهما على حق لا يعقل وفي القرآن الكريم فهل بعد الحق لا يعقل بعد الحق ويوجد حق بعد الحق لا يعقل لا, يعقل لا العقل ولا النقل يقبلان ذلك طيب فإذا عرفت الحق تعرف أهله أما إذا اعتمدت المنهج الآخر أنك تريد النظر لما وقع ثم تبحث عن التخريج فإنك ستجد نفسك مكبلا محصورا مقيدا ليس لك مجال ولا مناص من أن تقول تلك دماء عصم الله منها أيدينا فلنعصم منها ألسنتنا وهذا كلام تضحك به على نفسك لأنك إذا عصمت لسانك فهذا لا يكفي لأنه يجب أن تعصم عقلك وإذا عصمت عقلك فليس لك عذر إلا أن تكون ممن لا تكليف لأنه لا عذر لأحد في أن يتجنب ما يحكم به العقل من ضروريات تهدي إلى الرشد ويقول أني سأعصم عقلي من هذا التفكير ولكنهم بقوا يكررون هذه الكلمة قرونا دهرا من الزمن يكررها ماذا يقولون صاغر بعد صاغر ما ما هي الكلمه؟ دكررها جي جيل, جيل بعد جيل لا يوجد كلمه ايضا صاغر عن صاغر على اي حال بقوا يكررونها قرونا وما وقفوا وسالوا انفسهم ها انتم أصمتم ألسنتكم فكيف تعصمون عقولكم من التفكير لمعرفة الحق والهدى يوجد اختلاف لا بد لك أن تعرف الهدى والرشد هين كيف يمكن لنا فهم معنى لن تضلوا بعدي ابدا هذه العصمه الابديه صح صح التعبير التي يعد بها النبي صلى الله عليه واله الامه لو القوم تقيدوا بهذا بهذا القيد والتزموا بهذا الالتزام يعني هل نفهم أن تدخل،, أن تدخل الله سبحانه وتعالى في عصمة الناس من أخذ مواقف ملتزمة بمنهج صحيح بمنهج سليم إلى قيام يوم الدين كيف نفهم هذا المعنى نعم. الواقع العملي للأمة شرح هذه العبارة شرحا لا يقبل التشكيك ابن حزم يقول ما سل سيف في الإسلام كما سل في الإمامة وإلى اليوم والأمر تجد اختلاف المسلمين تجد ما يترتب عليه إذن واضح معنى هذه الكلمة ودلالتها على أصمة هذه الأمة ما عفوان شيخ معروف المنهج بالنسبة لكم في التفضيل لكن وردنا وطلب منا أن نسألكم عن أصحاب الحسين عليه السلام وأفضليتهم على أصحاب الحج عدد جل الله فرجه الشريف أو أصحاب أمير المؤمنين لا أعلم ورد في, هذا في هؤلاء شيء وفي أولئك شيء أيضا ورد تفضيل, ورد تفضيل أصحاب الحسين عليه السلام تفضيلا مطلقا وورد تفضيل أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف على من سبقهم ومن يلحقهم أيضا تفضيل ورد تفضيل مطلق ونحن نقول إنه ليس لهذا الظهور يعني ليس له دلالة تعتمد في المسألة المعرفية لو كان في نفسه الروايات في ذلك ليست متواترة روايات التفضيل ليست متواترة دلالة هذا أولا ثانيا دلالتها ليست دلالة قاطعة هذا ثانيا ثالثا مسألة التعارض هنا بين هذا وذاك ها هنا لا تعالج بما تعالج به الروايات المتعارضة في الأحكام الفقهية هذا فن وذاك فن آخر والقواعد التي ذكرت هنا لا تجري هناك فإذا هذه المسألة هذا السؤال الجواب عنه الله ورسوله أعلم أنا لا أعلم ولكن في الروايتين حتى وإن كانت ليست بالروايتين اليقينيتين حتى وإن كانت الدلالة فيهما ليست دلالة يقينية إلا, أنها إلا أن الروايتين كافيتان في تعظيم هذا الفريق وذاك الفريق أن نعرف قدر هؤلاء ونعظم شأنهم والحمد لله رب العالمين يكفي